117. وإن كانوا من قبل لفي ضلال هبين 118. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 119. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 وَسَعَنتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُوا بِالظَّالِمِينَ